إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز, من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير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 قل ارايتم ان اهلك لي الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْراً قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِكُم بِمَا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 ولا تطع كل حلف ماهر هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد افيم قتل بعد ذلك زنيب ان كان ظالم وبنين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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضاف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 ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم ايمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم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 لولا ان تباركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةٍ أَيَامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاءَ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاءَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوْيَةٍ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 وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةً مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةً هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين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 وَإِنَّا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ على الكافرين وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم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 تصبر صبرا جميلا إِنَّهُمْ يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يَسْأَلُ حميم حميما يبصرونهم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 نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا إنها لوا نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها دوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير مَنُوعًا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم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 أي كُلُّ كل أمر منهم يُدْخَلَ يدخل جنة نعيم؟ كلا، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَأَتٍ لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ الرَّبُّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا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 وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَعُوهُ كَادُ يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَأْ قُلْ إِنَّمَا أَدَّعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا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 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ في النهار سَبَحًا طَوِيلًا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 إن لدينا أنكانا وجحيما وطعاما فاغصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أن انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران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 كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا ان يشاء الله وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى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 ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قادر بسم الله الرحمن الرحيم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 مَشَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا